أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلزلة السلسة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 129. فأنه يضل فأنه يضل مُخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ نُبَيِّنُ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن وَرَدَّنَّهُ نُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضٍ لِّكَي لَا يَعْلَمَ لِكَي لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عَيْنِي شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا, هدى ولا كِتَابٍ مُّنِيرٍ فَانعِتِفْهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ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 Lā bi'sa al-mawlā wa lā bi'sa al-'aṣīr inna Allāha yudkhilu alladhīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti jannātin tajrī min taḥtihal-anhār inna Allāha yaf'alu mā yurīd فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي 121. الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 122. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنظر sha'daw wad dawab wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqq alayhi al adab wa na اصْمَانَ يَخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنَ النَّارِ يُصَدُّونَ مِن فَوْقِهِمْ صَعِيدًا يُصَدُّونَ مِنْ تَحْتِهِمْ نِيرًا يَظْلِمُونَ فِيهِ قَوْمَهُمْ يَصْهَرُ بِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُونُ دَ وَلَهُمْ Oh, my God.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 جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي عَاكِفَ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحِدّ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأَنَّى لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَهُ بِأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَيْكَ إِذَا ضَامِنٌ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقًا مِّن بَنِي مَتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا لِبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّ يُقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُنْفُذُوا نُذُورَهُمْ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 لله غير مشركين به ومن يشرك من لان فكانما خر من السماء فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان انسحل ذانك ومن يعظم شعائر الله فانها فانها من تقوى القنوب لكم فيها منافع الى اجر مسمى ثم منحيها الى البيت العتيق وَلكل امة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقه على ما رزقهم من بنيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صادهم واصابرين على ما أصابهم ومنقيم السلام ومننا رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا صواب فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَأَكْلُوهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَٰذَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَ لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ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 la huddimat sa wami'a wabi'a wosalawatu wamasajid yuzkaru fii hasmu allahi kathira wala yansuran allah man yansuruh in allah la quwy un aziz al-lazina in mek'ennahum fi اقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامنون وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثم وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي كافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فَإِنَّهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَأَنَّى مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَعَلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولائك اولائك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى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 يَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا يَرْتَابُوا فَهْوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 الْمَوْعِظَةُ يَوْمَ إِذِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ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 inna allaha alimun halim dhalika wa man aaqaba bi mithli ma uqiba bihi thunna bughiya alayhi la yanṣura nahum allahu inna allaha alafun ghafur dhalika bi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 السماء ما ان فتسمح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله له هو الغني الحميد الم ترى ان الله سخر لكم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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهَا نَسِيفٌ Kafi al-amri wa du'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim wa in jadaaluka fa qul inna Allaha a'lamu bima ta'malun Allahu yahku baynakum yawm al-qiyamati fi ma kuntum fi takhtalifun Alam ta'lam anna Allaha ya'lam ma fi as-samai wa al-ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yaseer wa ya'budu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 شَرٌّ من ذٰلِكُمْ ۗ اَنَّ نَارَ وَعْدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ۚ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ